a A A A A A A A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 الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا لا أخرتني فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجلي قريب فأصدق وأكون من الصالحين. كِرَ الله لَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ